وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس العقيدة تحدثنا في الدرس الماضي عن الدليل الرابع على رسالة الرسول. الدليل الأول فحوى الرسالة. والدليل الثاني شخصية رسول الله. شخصية الرسول أي رسول عليهم عليه الصلاة والسلام. والدليل الثالث ما أنبأنا به الله سبحانه وتعالى في كتبه السابقة. والدليل الرابع هو المعجزة وقد تحدثنا عن المعجزة تعريفا وبيانا وشروطا في الدرس الماضي وفي هذا الدرس سنورد بعض المعجزات التي خص بها الله سبحانه وتعالى رسله السابقين. فمثلا سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان عيسى عليه السلام خاتمة أنبياء بني إسرائيل وقد أرسله الله إليهم وأنزل عليه الإنجيل وأيده بخوارق عادات باهرة من هذه الخوارق ما كان إرهاصا لنبوته ومعنى إرهاصا أي دليلا ذليلا مسبق مسبقا على نبوته تمهيدا لنبوته إثباتا لنبوته ومنها ما كان معجزة مرافقة لرسالته ليشهد الله له بصدقه فيما يبلغ عن ربه من إرهاصاته أي من الأدلة السابقة لنبوته ولادته من دون أم ومن دون من دون أم من أم من دون أم من المعجزات التي كانت إرهاصا لنبوته ولادته من أم من دون أم شهد له بذلك القرآن معلنا براءة أمه وحفاظتها موضحا طريقة تكوينه في بطنها بالرساطة نفخة من جبريل عليه السلام المعجزة الثانية من معجزات إرهاصات النبوة تكلمه وهو صبي في المهدي وفي حكاية كلامه وهو صبي ووصف لحال أمه حينما جاءت إلى قومها تحمله قال تعالى في سورة مريم فأتت به قومها تحملوا، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختهارون، ما كان أبوك مرأ سوء، وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ قال إني عبد الله، أتاني الكتابة، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم يموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترد نقف عند هذه المعجزة قليلا الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان صنمه على أن يتكاثر عن طريق الزواج فالزوج والزوجة ينجبان أولادا هذه سنة الله في خلقه وكأن سبب إنجاب الولد هو هذا الزواج مع مرور الأيام ترسب في أوهام الناس أن الزواج وحده هو سبب إنجاب الأولاد وكأن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في ذلك يعني إذا اعتقدت أن السبب وحده كاف لإحداث النتيجة فهذا شرك السبب وحده لا يكفي لا بد من فعل الله سبحانه وتعالى لذلك ما دام الزوج والزوجة في العادة ينجبان أولادا فربنا سبحانه وتعالى سيأتينا بأربعة حالات خاصة أن يأتي المولود من زوج بلا زوجة وهذه حال السيدة حواء أو أن يأتي المولود من زوجة بلا زوج وهذه حال سيدنا عيسى أو أن يأتي الطفل من دون أب ولا أم كما هي الحالة في سيدنا آدم وقد يتزوج الرجل بامرأة والزوء والرجل شاب في ريعان الشباب والزوجة شابة في ميعة الشباب ولا ينجبان أولادا فهذا السبب وحده كاف لإحداث النتيجة الجوابون يعني أريد منكم أن تدققوا في هذا المثال لو أن نصنعها كهربائيا أضع في جهة ما من الغرفة وضع إلى جانبه مفتاح كهربائي لا علاقة له بالمصباح إطلاقاً. ليس هناك اتصال بينهما. وضع خط بين المصباح خط كهربائي سري إلى مكان يجلس فيه إنسان. دخل إلى الغرفة داخل رأى مصباحاً ورأى مفتاحاً فتوجه إلى المفتاح وضغط المفتاح فتألق المصباح. هذا الجالس على كرسي وسير في مكان بعيد بمجرد أن وضع الداخل يده على المفتاح ضغط من عنده الزر فتألق المصباح فتوثم هذا الداخل أنه هو الذي شعل أو أوقض أو حرك الزر فتألق المصباح مع مرور الأيام كلما وضع هذا الداخل يده على الزر على المفتاح تألق المصباح فتوثم صاحبنا أنه هو الذي يؤلق المصباح هو فهذا الجالس أراد أن يعرفه أن ضغطك لهذا الزر لا علاقة له بتألق المصباح ولا يكفي ضغط الزر بتألق المصباح فدخل مرة. وتلجه إلى المفتاح وضغط الزر فلم يتألق المصباح وفي مرة ثانية جعله يدخل وجعل المصباح يتألق من دون ضغط الزر هذان الحادثان هدفهما أن يعرف هذا الداخل أنه ليس الذي يؤلق المصباح لذلك في نقطة مهمة جدا أحيانا بيقول لك هاي البذر في بالنواط عُرَمُلونَ جينات تحمل ورّسات عبارة عن معل عن تعليمات مرسومة على العُرَمُلونِ في الجينات، فهذه الخلية فيها نوات عليها جينات الجينات فيها خمسة آلاف مليون معلومة خمسة آلاف مليون معلومة يعني أمر هي تخلّص. هذه ملاحظة مهمة جدا كلما قلنا هذه النواس مسؤول عن تشكل الجنين، وهذه الغدة مسؤول عن تنظيم التوازن السوائل، وهذه الغدة مسؤول عن إحداث الاستجابات الكافية عند الخطر، وهذا المركز مسؤول عن توازن السوائل، وهذا المركز مسؤول عن التنفس. يعني أنت أيها الدارس؟ تعطي المادة فوق حجمها، تجعلها عاقلة، تجعلها إنسان مخطط عاقل. هذا شرك بالله عز وجل. أوضح لكم هذا بمثل. لو أن إنسانا أراد أن يسيء أن يسيد بناء ضخما، وجاء بأشهر المهندسين، بأمهر المهندسين، ورسم له خرائط ومخططات بالغة الدقة. الطابق الأرضي الطابق الأول الطابق الثاني الطابق الثالث مخطط للمجاري مخطط للكهرباء مخطط للمصاعد مخطط يعني جمعت هذه المخططات ودفع عليها مئات الألوف جاء إلى موقع البناء ورضع هذه المخططات المبرمجة كلها مبرمجه يعني بهذه المخططات طول الغرف بالسنتيمترا الباب يفتح إلى الداخل هنا يفتح إلى الخارج الدرج عدد الدرجات في المخطط وضع هذه المخططات على أرض البناء فكم من الزمن ينتظر حتى ينشأ البناء هل يكفيه أن ينتظر سنة سنتين ثلاث سنوات مئة عام ألف عام فإذا قلت يا أخي مبرمج، هي مخططات مبرمج، فيها كل شيء. أين البناء؟ البناء يحتاج إلى مواد أولية، يحتاج إلى أسمنت وإلى حديد وإلى طلاء وإلى بلاط وإلى مواسير وإلى وإلى إلى لا لا أدري كم من المواد يحتاجها البناء؟ فهل تستطيع أن تقول إن هذه المخططات مبرمج وهي مسؤولة عن البناء؟ البناء؟ ما لم تأتي بالمواد الأولية، فإذا جئت بالمواد الأولية، مع اسمنت مع الحديد، مع الطلاء، مع البلاط، مع الأدوات، مع المواسير، مع كل شيء، والقضير، مع المخططات، متى يظهر البناء؟ لابد من عمال مهارة يحولون هذه المواد الأولية إلى بناء. فإذا الواحد درس بالطب، درس بالبعض العلوم. الحيوية أن هي الغدة مسؤولي مبرمجي عن موضوع توازن السوائل والغدة مسؤولي عن التنفس وهي عن ضربات القلب هذا وهم هذا وهم هذا شرك بالله كمن يتوهم أنه كلما ضاعت الذر تألق الصباح يقول لك أنا انا أشعله لا هذا الذي يشعله كلما ضاعت الذر هو الذي يشعله لكن أحيانا أراد أن يلف تنظرك إلى حقيقة خطيرة وهي أنك لا تفعل شيئا الفعل كله بيده فلذلك تقل لي في الخلية بالنوات، في عرى ملونة في جينات في عليا معلومات خمس مليون معلومة هي بتحدد طول الإنسان ولون جلده ونوع شعره ولون شعره ولون قزحية العين وطباعه هذا كلام لا معنى له باقا فربنا عز وجل من حين لآخر يريد أن يعلمنا أن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجة لابد من المسبب الأول وهو الله سبحانه وتعالى فإما أن يعطل السبب وإما أن يلغيه شوف معنى التعطيل ومعنى الإلغاء قد يكون زوجان شابان لا ينجبان أولادا الله عطل السبب دخل الداخل وتوجه إلى المفتاح وضغف المفتاح فلم يتألق المصباح ماذا فعل القاعد على الأريكة عطل السبب وإما أن يلغيه يحدث إنجاب أولاد من دون أب كما هي الحال عند سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مثل آخر يوضح الحقيقة هذه عقيدة هذه أمور مهمة جدا لو أن مطبعة من أحدث المطابع صممت لطبعي الورق على وجهين بشكل مستمر يعني بشكل لفائف مستمرة على وجهين خمسة ألوان هي أحدث مطبع تطبع الورق المستمر لوجهين ولخمسة ألوان هذه المطبعة مصممة تصميم رائع جدا يعني خبرات العالم كله في مئة عام سابقة مجموعة في هذه المطبعة هذه المطبعة تشبه تصميم الخلق أسطواناتها أجهزة الألكترونية في عقول ألكترونية في قطع ضوئي في أشياء ذقيقة جدا في تنظيف ضوئي، في لوحات التصوير، في لوحات اللمس، في تطابق الألوان، عمل <تصفيق> كابل. هذه المطبعة بهذا التصميم، بهذه الأدوات، بهذه الأجهزة، بهذه الحقومات تشكل الخلق. ما قيمة المطبعة من دون ورق ومن دون حبر؟ لا قيمة. الأوراق والحبر يشكل الإنداز أي التربية وحينما يضغط على الزر فتعمل الكهرباء عملها في المولدات وتحرك عجلات المطبعة هذا، هذه الكهرباء هي الإرادة الإلهية في إحداث الشيء تقريبا فعنا خلق وعنا تربية وأن تثير، فالشيء الذي تراه أعينكم فيه خلق وفيه ترضية وفيه تثير، لذلك علماء التوحيد لخصوا هذا كله في كلمتين فقالوا عند ألا بها، يعني عند الإرادة لا بالسبب، الشيء يحدث. عندما يريد الله له أن يحدث لا باتخاذ الأسباب لذلك قال العلماء اتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب توكل على مسبب الأسباب فربنا عز وجل يعني أردت من هذا الكلام أن تعلموا أن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجة لا بد من فعل الله عز وجل في كل مرة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ألا إلى الله تصير الأمور وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذ الله فوق أيديهم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هذا هو هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه هي عقيدة السلك الصالح هذه هي العقيدة المستنبط من آيات القرآن الكريم، فأنت تقول مبرمج وهي الغدة مسؤولة عن أحداث كذا، والبنكرياس مسؤول عن فرز الأنسولين الذي يحرق السكر في الدم، والصفراء مسؤولة عن إفراز الهاد الصفراوية لهضم المواد الدسمة، كل ما واجهتك مشكلة تعزوها إلى عضو أو إلى غدة صماء أو إلى جهاز أو إلى خلية أو إلى نسيج هذه مواد هي. هذه مواد لا تعقل لكن الله سبحانه وتعالى حينما تجلى عليها جعلها تقوم بهذه المهمات المحقبة فعندها لا بها فالبنكريات مصمم تصميم رائع هو الخالق. صممه الخالق وأمده الله بمواد خاصة عن طريق الدم ثم سمح له أن يعمل بإشراف الله سبحانه وتعالى لذلك ما في مرض عضال كل أجهزتك بيد الله سبحانه وتعالى يعملها أو يعطلها من هنا نفسر ما يسميه الأطباء بالشفاء الذاتي فخيبنا عيسى كن فيكون لذلك كل إنسان ينجب أولاد هذا الولد من خلق الله يد الله الذي صورته في الرحم الرب هو الذي أمده بالغذاء الخالق هو الذي خلقه على هذا الشكل الإرادة الإلهية هي التي فعلت فعلها في تصويره في رحمه فكل شيء يمكن أن تفهم من خلاله الخالق والرب والمسير فهذه هي المعجزة الأولى لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأما معجزاته فقد أرسل الله عيسى عليه السلام في قوم يفاخرون بمهارتهم بالطب بحسب مستوى زمانهم، فأجرى الله على يديه معجزات باهرات تشاكل نوع مهارة قومه بحسب الصورة، ولكن بمستوى لا يستطيع الطب بالغ ما بلغ أن يصل إليها. فمن هذه المعجزات أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، يعني لو جيب نحات ناحي الطير، في الروح، أنه يخلق من الطين كهيئة الطير. فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هذه معجزة فوق طاقة البشر والثانية أنه يمسح على الأكمة والأكمة هو الذي ولد أعمى ولد ما رأى النور في حياته أنه يمسح على الأكمه فيبرئه بإذن الله هي الثانية الثالثة أنه يمسح على الأبرص فيشفيه بإذن الله والبرص من أعقد الأمراض التي تستعصي على الضل والرابعة أنه يحيي الموتى بإذن الله بعضهم قال بالنداء وبعضهم قال باللمس يحيي الموتى يعني قرأت كتاب بعض العلماء الأفاضل الذين عاشوا في الشام لكن في قصة عن أحد العلماء يعني أنا وقفت عندها أن أحد العلماء جاءته مرأة تستفيه في موضوع فماتت في بيته فوقزها وقال لها انهضي فنغضت هذه لسيدنا عيسى. أي إحياء الميت قد يكون أغمية إغماءا كاملا فلما أيقظها انتهت مدة الإغماء فوقف ممكن أما إحياء البوتى هذه للأنبياء وليست للأولياء شطحة هذه للأنبياء وليست للأولياء والمعجزة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وهذا نوع من الاطلاع على الأشياء المحجوبة والبعيدة ونفوذ العلم بها إلى ما وراء يعني مستحيل مهما قلت عالما لا تعلم ما في بيت فلان من طعام أو شراب السادس أنه كف الله بني إسرائيل عنه حينما أرادوا قتله وألقى شبهه على من دل على مكانه ثم رفعه إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها له بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقين السابعة أن الحواريين طلبوا من سيدنا عيسى عليه السلام أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها ولتطمئن قلوبهم بالإيمان فيثبت على الإيمان ويتثبت من صدق سيدنا عيسى فدعى عيسى ربه فأنزل عليهم المائدة التي طلبوها فكانت معجزة كبيرة له سيدنا عيسى له نوعان من المعجزات نوعا إرهاصي بمعنى أنه جاء قبل بعثته، قبل نبوته تمهيد لنبوته ورسالته أنه ولد من غير أب وأنه تكلم في المهد والنوع الثاني رافق رسالته ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة ذكر كل هذه المعجزات بالمناسبة لا تقبل مني شيئا من دون دليل أعيد على أسماعكم وأقول إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مبتبعا فالدليل لا تقبل لا مني ولا من غيري حقيقة لها علاقة بالإيمان يبنى عليها مستقبلك وسعادتك من دون دليل الدليل يجب أن يكون نصا قطعية الثبوت قطعية الدلالة والقرآن الكريم وحده مع ما تواتر من حديث رسول الله التواتر اللفظي القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا هي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة إذا هذه أدلة قطعية أو هناك دليل عقلي ويجب أن يطابق الدليل العقلي الدليل النقلي لأن الدين يثبت بالنقل لا بالعقل وحده يقول لك أن عقل يقول لي أن الصلاة مالزوم ألا أي مستحيل من أنت؟ دين هذا شبع لذلك لا تقبلوا مني ولا من غيري شيئاً إلا بالدليل القطعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة والدليل العقلي النقلي والعقلي لأن العقيدة خطيرة جدا هذه الأفكار والحقائق من العقائد التي يجب أن تعلم للضرورة ومن, ومن أنكرها فقد كفر لذلك قال أحد الأئمة الكبار وكان أمام قبة رسول الله الخضراء فقال ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعل العين والرأس وما جاءنا عن غيره فنحن رجال وهم رجال وقال بعضهم كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء حرر عقلك تعلم تفهم الأمور فهم منهجي فكرة تحتاج إلى دليل أي قرآنية يجب أن تكون قطعية الدلالة لكم كيف هو يعني ابن عز وجل قال يا أيها الذين آمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا قرآن القرآن قطعي الصبوت ولكن وجود الصيام يستنبط من هذه الآية بدلالة قطعية بدلالة قطعية أما لما ربنا قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغلون تقدر تكسر واحد أكل, أكل أبل فواكه؟ فيك تكفره؟ أخي هي آية بس هي الدلالة يعني يفتر منها أحيانا أنه يستحسن أن تأكل الفاكهة قبل الطعام أما هل هناك دلالة قطعية؟ لا دلالة ظنية لذلك الإنسان يكفر متى حينما ينكر الدلالة القطعية هذه يكفر بها الآن في سورة المائدة نص جمع كل هذه المعجزات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليه وعلى والدته إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه كل هذه المعجزات التي من الله بها على سيدنا عيسى ابن مريم وردت في هذه الآية الطويلة أو في هذه الآيات الطوال من سورة المائدة هذا سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن معجزات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقد نعرج على معجزات بعض الأنبياء الآخرين لأن الله سبحانه وتعالى يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك